Book 2 77 మీరు కేక్ ఎందుకు తినడం లేదు لماذا انت لا تاكل التورته لماذا انت لا تاكل التورته نينو بارو تاغالي يجب ان انقص وزني يجب ان انقص وزني نينو بارو تاغالي انذكي نين كيك تنادن ليد لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني مير بير يندوك تاغدن ليدو لماذا انت لا تشرب البيره لماذا انت لا تشرب البيره نينو بندينا نادبالي ما زال علي ان اسافر ما زال علي ان اسافر نينو بندينا نادبالي انديكي نين بير تاغدن ليدو لا اشربها لاني لا يزال علي ان اسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر مير كوفي <تصفيق> عندك طقدم ليدو لماذا انت لا تشرب القهوه لماذا انت لا تشرب القهوه عادي ثلج عندي هي بارده هي بارده ادي چلگا عندي اندिके नीन कॉफी తాగడం లేదు لا اشربها لانها بارده لا اشربها لانها بارده میر টি এন্ডకు తాగడం లేదు لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي نا بدا شكر لهذ ما عندي سكر ما عندي سكر لا بدها سكر له لذلك يعني تي تاغدان ليد لا اشربه لاني ما عندي سكر لا اشربها لاني ما عندي سكر ليه السوق عندك تاغدان ليد لماذا انت لا تشرب الشوربه لماذا انت لا تشرب الشوربه نينو داني ادغاليد لم اطلبها لم اطلبها نينو داني ادغاليد انذكيينو سوب تاغادن ليد لا اشربها لاني لم اطلبها لا اشربها لاني لم اطلبها مير مامسامي اندوك تينادن ليد لماذا انت لا تاكل اللحم؟ لماذا انت لا تاكل اللحم؟ لانو ساكاهاريني انا نباتي انا نباتي لانو ساكاهاريني كابتتيينو مامسام تيريدن ليد لا اكله لاني نباتي لا اكله لاني نباتي